وَلَونَ شَ أُلَقَمَسْن على أَعْيُونِهِمْ فَستَبَقُ الصّراطَ فَأَن يُبَصِرون وَلَنَ شَ أُ لَمَسَخْنَاهُم على مَكَانتِهِم فَمَستَطَعُوا مُضي وَلَا يَجعون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 وَذَلَّناَاهَا لَهُم فَمِنهَا رَكُوبُهُم وَمِنْهَا يَأكُنون وَلَهُم فِيهَا مَنَافِع وَمَشارِبُ أَفَلَا يَشْكرُون وَاتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ آالِهَةَ ل عََّهُم